الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحيةكم أيها الاخوه الكرام في المجلس الواحد والعشرين من مجالس مدارس شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد تحاورنا سابقا في إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر، ثم الفعل الفعل المعتل، وبدأنا بالمثال فالأجوف، وانتهينا من المثال والأجوف، وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في إسناد الفعل الناقص يعني المعتل الآخر إسناده إلى الضمائر، فمن يتفضل بالقراءة رضيكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين حكم الناقص إذا كان الفعل الناقص ماضيا واسند لواو الجماعه حذف منه حرف العله وبقي فتح ما, قبل ما وبقي فتح ما قبل ما قبله إن كان المحذوف الفا ويضم إن كان واوا او ياء فتقول في نحو سعى سعو وفي سرو ورضي سرو ورضوا نعم و... اذا الآن نحن نتحدث اذا عن اسناد الفعل الناقص يعني الذي ينتهي بحرف عله اسناده إلى الضمائر ونبدا بداية بالفعل الماضي الان الحديث عن الفعل الماضي إذا كان الفعل الناقص ماضي، بالماذا؟ وإسناد هذا الفعل الماضي بدأ بالإسناده لواو الجماعه بإسناده لواو الجمعة. الفعل الناقص إما أن يكون منتهياً بألف وإما أن يكون منتهياً بواو، أو أن يكون منتهياً بيا. فبدا بالبداية ب المعتل الآخر بالألف، يعني حرف العلة ألف. ما الذي يحصل؟ لدينا ساعة، ساعة الماضي ساعة. نريد أن نسند هذا الفعل إلى واو الجماعه ماذا نقول؟ نقول سعوا نهى نهوا قضى قضوا ما الذي حصل؟ الألف الأخيرة هذه حرف اللي حذفت وتركنا فتحة الحرف الذي يسبقها للدلالة على هذه الألف المحذوفه إذا الفعل المعتل الآخر بالألف إذا اسند إلى واو الجماعه تحذف هذه الألف ويبقى ما قبلها مفتوحا سعى سعوا نهى نهوا مشى مشوا قضى قضوا إذن وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا محذفة الألف ويضم إن كان واوا أو ياء لاحظوا لا هذا تقول في نحو سعى سعى وانتهينا منها السروة طيب الآن سروا منتهي بواو منتهي بواو إذا أسمينا إلى واو الجمع ماذا نقول؟ نقول سروا سروا ماذا الملة بحصل حذفنا أيضا الواو اللي هي الأصل حذفنا الواو اللي هي الأصل لكن وضعنا ضمة قبل واو الجماعه طيب رضي يا. رضو حذفنا ليها أيضا ووضعنا ضمة قبل واو الجماعه إذا إذن الفعل الماضي المعتل الاخر بالالف إذا اسند إلى واو الجماعه يحذف حرف العله مهما كان هذا الحرف يحذف حرف العله نأتي بعد ذلك إذا كان المحذوف ألفان يفتح ما قبل واو الجماعه سعوا نهوا اذا كان المحذوف واوا او ياء ضم ما قبل واو الجماعة ساروا تفهمها رضوا واضح نعم إذا واضحة تماما دعا دعوا لأن نحن في الفعل الماضي المسند إلى واو الجماعة طيب إذا اسندنا إلى غير واو الجماعة تفضل الأستاذ محمد إذا أسند لغير الواو من الضمائر البارزة لم يحدث حرف العلة بل يبقى على أصله وتقلب الالف واوا او ياء تبعا لاصلها إن كانت ثالثه فتقول في نحو سرو سرون سرونا وفي رضي رضينا وفي غزا ورما غزونا ورمينا وغزوى ورميا نعم لان اسندنا لغير واو الجماعه لغير واو الجماعه يعني أسندنا لالف الاثنين مثلا لما الداله على الفاعلين لتاء الفاعل لغير واو الجماعه اي ضمير من الضمائر المتصلة الضمائر المتصله الضمائر البارزه ضمائر البارزة هي الضمائر المتصلة والضمائر المفصله وهنا المقصود الضمائر المتصلة التي تتصل بالفعل يقول هنا لم يحذف لا يحذف حرف الياء اذا يحدث مع واو الجماعة فقط أما مع غير واو الجماعة فلا يحدث يبقى خرف العله على ما هو عليه لكن ما الذي يحصل إذا كان في عنا ألف تقلب الألف واوا أو ياء انتبعا لأصلاف إذا كان نحن عندنا دينا خالتان إذا كان الفعل الماضي المعتل الآخر ثلاثيا من ثلاثة أحرف قضى رضي دعا سروة مشى سلافي نبحث عن أصل هذه الألف إذا أصلها يا تقلب يا أصلها واو تقلب واو كيف أعرف أصلها؟ أخذ الفعل المضارع منها دعا يدعو إذا أصل الألفي واو مشى يمشي أصل الألفي يا فتى يفتي أصل الألفي يا سما يسمو أصل الألفي واو. إذن وممكن من المصدر سما يسمو سمو ون. ممكن من المصدر وممكن من الفعل المدارة حتى أعرف أصل هذه الألف فأعيدها إلى أصلها أثناء الاسناد إلى غير واو الجماعه هذه بالنسبة للألف تقلب الألف واوا أو ياء تبعا لأصلها إن كانت ثالثة نتحدث عن الفعل الماضي الناقص الثلاثي الثلاثي فقط ثرو سرونا ما غيرنا في نهائيا اضفنا نا ثروتوا في رضيا لا على حالها رضينا رضيت رضيت رضيتي رضيا ما في اي تغيير لدينا الان في اخر الالف غزا ورما لدينا ألف هذه الألف نبحث عن أصلها إذا أصلها الواو تقلب واوا أصلها الياء تقلب ياء طبعا التي أصلها واو تكون مرسومة, ألف. تكون مرسومة ألفا ممدودة ألفا طويلة يسمونها ألفا طويلة حتى يميزون بين المد وبين الألف الطويلة. وإذا كانت كان أصلها الياء ترسم على صورة الياء ترسم على صورة الياء فلاحظوا غزا تقلبوا غزا يغزو مرسوم ان ألف الف اصلا طويله تصبح واو غزا يغزو طيب اذا في ماذا نقول غزونا غزوت غزوت غزوتي غزوا في المثنى بينما رمى ماذا نقول نقول في رمى تقلب ال الالف هنا ياء هنا, هنا تقلب واو هنا تقلب ياء رمى رميت رميت, رميت رميتي رمينا رميا تبعنا اذن الفعل الثلاثي الناقص المعتل الاخر الالف يعاد وتعود تعود الى اصلها الواو او الياء اذا اسندت الى غير واو الجماعه الى غير واو الجماعه اسندت الى واو الجماعه تحذف اما الواو والياء اذا اسندت الى غير واو الجماعه تبقى على حالها لا مشكلة فيها طيب هدف الثلافي فماذا عن الفعل غير الثلاثي؟ فعل ناقص معتل الآخر غير ثلاثي رباعي كيف نتعامل معه فضل فإن زادت على ثلاثة قلبت يا أم مطلق النحو أعطيت واستعطيت وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخره ألف عذفت مطلقا نحو رمت وأعطت واستعطت بخلاف ما آخره واو أو ياء فلا يحدف منه شيء و... إذن عند أنفع عن الماضي الآن معتل الآخر لكنه أكثر من ثلاثة أحرف اصطفى مثلا اصطفى نقلب ال... إذا منتهي بألف تقلب الألف ياء دون البحث في أصلها مطلق لذلك قال كل بتياء مطلقة لا نبنى ننظر في أصلها لا نبحث عن أصلها إذا رباعي فأكثر يعني أكثر من ثلاثي فلا نبحث عن أصلها في اسناده إلى, إلى غير واو الجماعه في إثناده إلى غير واو الجماعة أما في اسناده إلى واو الجماعه فتحذف إذا اصطفى إصطفيت إصطفى يصطفيت اصطفيا تبعتم بينما في واو الجماعه تقول اصطفوا تحذف الالف وتضع فتحه قبل واو الجماعه اعطى رباعي معنا لا ننظر الى اصل الالف تقلبويا المباشره اعطيت اعطيت اعطينا هن اعطينا هن اصطفينا دون النسوه تبعتم طيب هن يعطينا ملاحظه لأنه اذا دخلت تاء التانيث طبعا التأنيف حرف لكنه ادرجه مع الضمائر تأت إذا لحق التأنيف ما اخره ألف حذف مطلقا يعني اصطفى ماذا تقول اصطفت حذف الألف أعطى أعطت رمى رمت يعني كان سواء, سواء أكان ثلاثيا أم كان رباعيا أم كان ثلاثي يعني ثلاثي أو غير ثلاثي. مع تاء التأنيذ تحدث الألف مثل ومثل وفي ذلك مثل دخول الإسناد إلى واو الجماعة تبهنا؟ إذن ما أخيره عليه في حذيفة مطلقة رمت أعطت استعطت استفت نهت نعم انتقت انتقى انتقت مينما إذا قلت مع الواو الجماعة فلانتقوا مع غير واو الجماعة وتاء التانية والانتقيتم الالف تقلب ياء انتقيت انتقيت انتقينا وننتقينا انتقينا وهكذا بخلاف ما اخره واو او ياء فلا يحدث منه شيء الاخر واو أو لا مشكلة في لا يحدث منه شيء إذن التركيز على الذي اخره ألف في الثلاثي ننظر في أصل الألف إذا أصلها الواو تقلب أثناء, أثناء تقلب أثناء الإسناد أثناء الإسناد وعون وإذا أصلها الياء تقلب أثناء الإسناد ياء إذا كان رباعيا تقلب الألف ياء مطلقة دون النظر إلى أصلها نعم تهينا الآن من الفعل الماضي ولخصوا بإيجاز شديد الفعل الماضي المعتل الآخر اذا كان المعتل اهل اسند الى واو الجماعه حرف العله يحذف مهما كان حرف العله اف واو ياء تحذف يحذف في الاسناد الى واو الجماعه اذا كان المحذوف ألف يوضع فتحه قبل واو الجماعه صفوا غزوا دعوا اذا كان المحذوف ياء او واو يوضع ضمه قبل واو الجماعه بالنسبه للاسناد الفعل ايضا لغير واو الجماعه يغير واو الجماعه واوا او ياء اذا كانت إذا كان الفعل ثلاثيا تعود الالف الى اصلها اذا كان رباعيا تقلب ياء مطلقا اذا اسند الفعل المعتل الاخر بالفعل الماضي المعتل الاخر الى تاء المعتل الاخر بالالف اذا اسند الى تاء التانيث حذف حرف العله إذا رمت نهت بينما رضي رضيت نعم ندخل الان في الفعل المضارع تهينا من الفعل الماضي ندخل في الفعل المضارع المعتل الاخر واسناده الى الضمائر تفضل واما اذا كان مضارعا واسند لواو الجماعه او ياء المخاطبه فيحذف حرف العلة ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا كما في الماضي ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعه او ياء المخاطبه ان كان المحذوف واوا او ياء فتقول في نحو يسعى الرجال يسعون وتسعين يا هند وفي نحو يغزو ويرمي الرجال يغزون ويرمون وتغزين وترمين يا هندو نعم الان دخلنا في الفعل المضارع فعل المضارع. المضارع يمكن يسند الواو الجماعه وياء المؤنث المخاطبه لاحظوا بالماضي لا توجد ياء المؤنث المخاطبه ياء المؤنث المخاطبة تكون في المضارع والأمر لذلك قال هنا واو الجماعه وياء المؤنث المخاطبه كلاهما إذا اسند اليهما الفعل المضارع المعتل الاخر اذا كان المعتل اخر بالالف تحذف هذه الألف أيضاً. إذا الفعل الماضي أو المضارع إذا أُسْنِدَ المعنى الأخير بالالف تحذف هذه الألف خلال إذا أُسْنِدَ إلى واو الجمع في المضارع أيضا إلى يا المؤنثة المخاطبة. إذا لاحظوا وأُسْنِدَ إذا كان الفعل مضارعا معنى آخر وأُسْنِدَ لواو واو أو يا المخاطبة يعني يا المؤنثة المخاطبة فيحذف حرف العلة أيضا مثل الفعل الماضي تماما أنه أضاف ياء المؤنث المخاطمة إذا كان المحذوف ألفا يفتح أيضا ما قبل الواو أو ما قبل ما قبل واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطمة فيحذف حرف علة ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا مثل الماضي تماما آآ آآ مثلا يسعى يسعى يسعون يسعى يسعون لحظتم خذفا لاتصاله باسم دالي واو الجماعة أنت تسعين هذه الياء ليست الألف هذه ياء المؤنث المخاطبة والنون علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة لأن الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة أو ألف الاثنين صار من الأفعال الخمسة علامة رفع ثبوت النون وعلامة نصبه وجزمه حذف النون فهذه الياء عندما تقول أنت تسعين أنت تنهين هذه ياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل في محرفة فاعل والنون علامه الرفع أما الحرف العلة فهو محذوف فهو محذوف إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلة إذا اسند هذا الفعل إلى واو الجماعه أو إلى ياء المؤنث المخاطبة لاحظوا ويفتح إذا كان المحذوف ألفا نفتح ما قبل الواو أو الياء أن إذا كان المحذوف غير الألف فنضع الحركة بما يتناسب الضو الواو ضمة والياء كسرة نضع قبل الواو واو الجمع ضمة وقبل الياء كسرة الأمر بسيط ده بما يناسب يعني الضمير كما في ويؤتى بحركة مجنسة الواو الجمع أو ياء المخاطرة إن كان المحذوف الواو أو ياء إذن المحذوف ألف محذوف ألف نضع فتحه قبل وهذا كثير يعني كثيرا ما يخطئ به بعض الناس للأسف الشديد جدا يعني مثلا يسعون يقول يسعون ينهون يقول ينهون وهذا من الأخطاء الشائعة ينهون يسعون لأنه في ألف محذوفة فتضع فتحة قبل واو الجماعة ل... لما في ذلك من إشارة إلى أن هناك الفا محذوفه نعم فتقول في يسعى الرجال يسعون هم يسعون أنتم تسعون هذا الالف الألف وضعنا فتحة قبل واو الجماعة واو الجماعة ضمير المتصل في محرف فعل ونون علامة الرفع تسعين يا هندو أنت تسعين يا هندو وذا حذفنا أيضا الألف تسعة حذفنا هذه الألف وابقينا فتحا قبل ياء المؤنثة المقاطبة وياء المؤنثة المقاطبة ضمير متصل في محرفة فاعل وننهي علامة الرفع لأنه هنا من الأفعال الخمسة طيب يغزو الآن هذا منتهي معتل الآخر بالواو يرمي معتل الآخر بالياء يمشي معتل الآخر بالياء طيب إذا أسندنا ماذا نقول الرجال يغزون هدفنا حرف العله يعني الواو هذه فيه يغزون ليست الواو اللي فيه يغزون إنما هذه واو جمع المذكر سالم وهي ضمير متصل في محر رفع فاعل يعني اذا اردت ان اضع يغزون في الميزان الصرفي هلأ يغزو يفعل اصل الفعل يغزو يفعل يغزون اصبحت يفعون لان لام الكلمه حذف يغزون يفعون لان لام يغزو حذف هنا لاسناد الفعل الى واو الجماعه وكذا فيه انت تغزين قبل واو الجماعه وضعنا ضمه قبل ياء المؤنث المخاطبه وضعنا كسره انت تغزين نعم وانت ترمين وانتم ترمون وهم يرمون إذن العملية بسيطة جدا وسهلة جدا نتنبه بأن فقط الفتحة حينما يكون المحذوف ألفا أما إذا كان المحذوف واوا فنضع الضمة قبل واو الجماعه وكسره قبل ياء المؤنثة المخاطبة إذا كان المحذوف واو أو ياء طيب هذا الآن اسناد إلى واو الجماعه وياء المؤنثة المخاطبة طيب الفعل المضارع أيضا يسند إلى نون النسوة ويسند إلى ألف الاثنين يسند إلى ألف الاثنين تفضل أستاذ محمد وإذا أسند لنون النسوة نعم وإذا أسند لنون النسوة لم يحدث حرف العلة بل يبقى على أصله غير أن الألف تقلب ياء فتقول في نحو يغزو ويرمي النساء يغزون ويرم ويرمين وفي نحو يسعى النساء يسعينه هنا ملاخضة مهمة يجب أن تنبه أن الفعل المضارع إذا أسند إلى نون النسوة لا يحذف حرف العلة يحذف حرف العلة إذا أسند وو الجمع ويأمونة المخاطبة أما إذا أسند إلى نون النسوة فلا يوجد لدينا حذف فيبقى الفعل على أصله لكن لدينا ملحوظة أن الألف تقلب يا. فقط أن الألف تقلويا أن الواو أولئ فلا تغيير فيه. فيها فلا تغيير فيها أعطانا مثال فتقول في نحو يغزو لأن يغزو هذا معتل الاخر بماذا معتل الاخر بالواو طيب هن تقول هن أو النساء يغزون هن يغزون ما سوينا شيء نهائيا أضفنا نون النسوة والفعل المضارع بهذه الحاله يكون مبنيا على السكون الفعل المضارع إذا أسند إلى نون النسوة يكون مبنيا على السكون ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل هناك ملحوظة يجب أن تنبه إليه أقول أنتم أيها الرجال تغزون وهن يغزون او الرجال يغزون النساء يغزون اللفظ ظاهره واحد لكن الرجال يغزون هذا الفعل من الأفعال الخمسة خذف الواو الذي هو من أصل الفعل وهذه الواو الموجودة هي الواو الجماع الضمير المتصل في محرف الفاعل والنون هي علامة رفع يغزون يفع يفعون, يفعون وليس يفعل فمع جمع المذكر حذف لام, لام الفعل حذفت يفعون الوزن يفعون هم يغزون هم يفعون وزن يفعون بينما مع جمع المؤنث النساء يغزون الوزن يفعل ما في حدث لأنه الوزن يفعل فهذه الواو هي من أصل الكلمة من أصل الفعل والنون هي الفاعل النسوة الفاعل بينما مع جمع المذكر الواو الفاعل والنون علامه رفع فيجب أن نتنبه إلى ذلك أقول هم يدعون وهن يدعون هم يسمون وهن يسمون هم يدنون وهن يدنون الفارق في الإعراب وفي الوزن يعني يتضح الفارق في الوزن وفي الاعراب هم يدعون واعيد مره هم يدعون يدعون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اين ما وزن يدعون اقول يفعون لانو لام الكلمه محذوف النساء يدعون يدعون فعل مضارع مبني مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه ونون النسوه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والوزن يفعل يفعلن إلا موجوده ما في حاجه لا يوجد حذف لدي فيجب ان نتنبه الى هذه الصوره هي صوره واحده لكن الإعراب مختلف والوزن أيضا مختلف. طيب إذا أُسند ألف الاثنين عنا فعل مضارع معتل للآخر نريد إسناده نريد إسناده إلى ألف الاثنين هل يحصل شيء؟ تفضل إذا خلت. وإذا أُسند لَألفِ الاثنين لم يُحذف منه شيء أيضا وتقلب الألف يا أنه. الزيدان يغزوان ويرميان ويسعيان إذا جلت الإسنادي لأن والنسوة ما في حذف لدينا فقط الألف تقلب يأن الألف يسعى يسعيان تقلب الألف ينهى ينهيان الألف هذه تعاد إلى اليان لا نظر في أصلا يسعيان ينهيان يرضيان تقلب الألف ياء ودون يكون أي تغيير وهذا يكون من الأفعال الخمسة فاعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه الأفعال الخمسة وألف الإثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نعم بينما يغزو مثلا ما في تغيير نهائيا فضيف الألف والنون مثل أي فعل صحيح يغزو يرمي يرميان مثل أي فعل صحيح لكن يسعى, يسعى قلبنا الأفعال إذا فقط الاشكاليه في الألف لأن الألف كما تعلمون دائما منقلب ليست أصل لذلك تعود إلى أصلها غالبا لاحظوا الثلاثين عود إلى اصل لأن الألف دائما منقلب عن أصل عن واو أو ياء لذلك نجد في هذه الألف ندخل أن تينا دم تهينا من الفعل الماضي تينا من الفعل مضارع الآن فعل الأمر فعل الأمر هو مثل فعل المضارع تماما ينطبق عليه ما ينطبق على الفعل المضارع هذا ما يصبح والأمر كالمضارع المجزوم فتقول اغزوا ورمي وسع وغزوا ورمية وسعيا وغزو ورموا وسعوا وصعي تطبق عليه نفس القاعده الآن تقول اغزوا اغزوا هده فعل امر مبني على حذف حرف العلة الفعل والامر كما تعلمون يبنى على ما يجزم به مضارعه غزا يغزو الفعل المضارع يغزو. فعلا لم يغزو بدون واو اغزوا فعل امر مبني على حذف حرف العلة بعيد القاعدة فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه يعني إذا معتل الآخر مبني على حذف حرف علة إذا معتل الآخر يبنى على حذف حرف العله طيب ارمي نفس الشيء رمى يرمي مبني على حذف حرف العله اسعى أيضا هذا رمى يرمي لقد عطانا بالواو وعطانا نهايته بالياء وهذا سعى يسعى اسعى أيضا مع حذف الياء خفض ما حذف الألف خلف الياء مع ارمين ارمي ارمي حذف الواو من اغزو حذف الالف من اسعى اذا الفعل الامر اذا كان معتل الاخر يبنى على حذف حرف العله فمضارعه يجزم بحذف حرف العله وعلامة جزمه حذف حرف العلة طيب انا اريد ان اسند فعل الامر الى ألف الاثنين اغزوا اغزوا قل تغير شيء عطني المضارع منه يغزوان يغزوان لم يتغير شيء على سنين ما في تغيير فقط الألف تقلب ياء نعم لا. لا يعني إسحاع إذا بدأ أنت خاطب ماذا أقول في ما أقول إسعى يا قلبت الألف ياء في الغزوان طيب الغزوان الآن إذا كان في الاعراب ماذا أقول في الاعراب فعل الأمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة أو ممكن تقول اتصاله و... بواو الجماعة هذا فهنا لأنه كما ذكرت قبل قليل هو يبنى على ما يجزى به مضارعه فقلت لم يغزو فعلم مضارع مجزوه عن حذف النون لأنه من أفعال الخمسة اغزو فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مضارعه من الأفعال الخمسة وبعضهم يقول اتصاله بواو الجماعة أو بألف السنين أو بألمونة المقاطلة نعم رميا رما يرمي ما صار أي تغيير فعل أمر ببني على حذف النون ارميا لأن هذا بدله وزوا مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واحد تلاتة هي سعاي فالألف هنا كل بتياء عادة في الأصل هي فعل أمر مبني على حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة أغزو هذا اثنين جلوا واو الجماعه اثنين الى واو الجماعه حذف الواو الواو الاصليه حذفت الواو الاصليه هذا يغزو اغزواو اغزوووو اثنين اغزواو جمع المذكر ثانى اغزوو طيب لحطيتها في الوزن أغزو ما وزن اغزو افعو تبعتهم افعو لأنه لا من الكلمه محذوف لام الكلمة محذوف ليس نادي إلى واو الجماعة وهو فعل أمر مبني على حذف النول لأنه من لإفعال كمسة وأيضا أرموا أيضا فعل أمر مبني على حذف النول لأنه من لإفعال كمسة وهذه الواو طبعا متصل في محرفة فاعل فلام الكلمة رمى يرمي محذوف ارموا أفعوا وزنها وكذا اسعوا وضعنا ذا أحد وضعنا فتخة قبل ال الواو لأن المحذوف هو الالف هو الألش. وهذا يمكن يطبق على أي فعل أمر معتل للآخر سواء أكان معتلا بالالف أو الواو أو الياء فالقاعدة هي في الفعل المضارع وفعل الأمر تكون بذلك قد انتهينا من اسناد الفعل الناقص إلى الضميان سواء كان ماضيا أم مضارعا أم امرا ندخل في اللفيف لفيف المقرون أو اللفيف المفروق واللفيف كما تعلمون يكون فيه يكون فيه حرفا علة إما أول وآخر أو يعني إما متتاليائم إما أن يكونا متتاليين وإما أن يكون بينهما حرف يعني يكونا مفترقين تفضل حكم اللفيف إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال وحكم لامه حكم لام ناقص كوقى تقول وقى يقيقه وإن كان مقرونا فحكمه حكم ناقص كطوى يطوي يطوي إلى آخره داخل. نعم اللفيف عارفنا ما هو اللفيف فيه خرفة علة فإن أن يكون مفروقا بين الخرفين حرف صحيح، وإما أن يكون مقرورا بحيث يكون حرفا العلة متتابعين. متتابعين. فاكون إن كان مفروقا مثل وق، مثل وفاء، وق الواح، حرف ال الحرف الأول علة والحرف الأخير علة بينهما القاف حرف صحيح، فهذا مفروق يعني هناك حرف فرق بين حرفين العلة. يعني هو الحرف الواو مع مثال يطبق عليه ما في المثال ما في تغيير اصلا انتبهنا والحرف الاخير حرف لا يطبق عليه الناقص الامر سهل وحكمه لامي حكم لامي الناقص مثل وقى طيب وقى ماذا نقول وقى في المضارع نقول يقي في المضارع يقي في الامر ماذا نقول نقول قي قي ما هو وزنه اللي هي وقى فعلى وقى فعل يقي قه قه عه عه لأنه القاف عين الكلمة فحذف الحرف الأول وحذف الحرف الأخير لأنه يدفع الامر مبدع على حرف العله العلة على حرف عدد مثله مثله وفا يفي فه طيب أنا أريد الآن وقى وقى وقو وقا يقي وقا واستنتو إلى ووجمعة حذفت حرف اللّه لأن أُسْنِي ذا ووجمعة دفعنا ماضي أُسْنِي ذا ووجمعة في يُحذفوا حرف اللّه حذفت واب اللّه حرف اللّه طيب استنتو إلى ألف الاثنين وقيا قلبت الألف الألف وقا قلبته يا طبّقت عليه القاعدة ااا وقيت وقيت وقيت وقينا قلبنا الألف يا لأن هذا ثلاثي أعدنا الألف إلى أصله وهكذا وان كان مقرونا يعني حرف العل العله متتابعين فحكمه حكم الناقص مثل طوا وكوا طوا ووا والالف قبل طوا كوا كاف الواو و الالف فحكمه حكم الناقص مثل ما قدنا حكم الناقص قبل قليل مثل مثلاً نوى ايضا الأطوى يطوي مثلا ماذا نقول أطوي أطويا أطوو أطوي وهكذا هذا في الأمر ويطبق يعني هوى مثلا نوى يطبق ما أخذناه قبل قليل على الماقس يوجد لدينا تنبيه تفضل يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثة عشر وجه اثنان للمتكلم نحو نصرت ونصرنا وخمسة للمخاطب نحو نصرت ونصرت, ونصرت نصرت نصرتما نصرتنا نصرتن وستة للغائب نحو نصر نصر نصر نصر نصر نصرت نصرت نصرنا وكذا المضارع نحو انصر ننصر تنصر يا زيد تنصران يا زيدان أو يا هندان تنصر تنصرون تنصرين تنصرنا ينصر ينصران ينصرون هند تنصر الهندان تنصران النسوة ينصرنا ومثله المبني للمجهول ويتصرف الامر الى خمسه انصر انصرا انصروا انصر انصري انصرنا نعم هنا يعني تنبيهات لتركيزه يعني التذكير في عمليه الاسناد الى الفعل الماضي او الفعل المضارع او فعل الامر فيقول بان الفعل الماضي الفعل الماضي لدينا إذا اتصال ضمير رفع إلى ثلاثة عشر وجه للمتكلم المتكلم المذكر أو المؤنث سواء كان المتكلم مذكرا أو مؤنثا نقول أنا نصرت وال المعلمة تقول انا نصرت نقول نحن نصرنا وأيضًا مجموعة النساء يقول يقولنا نحن نصرنا صيغة المتكلم إذن صيغة المتكلم للمذكر والمؤنث هنا صيغتان للمتكلم للمفرد نصرت ونصرنا للمسنة والجمع للمسنة والجمع يعني أقول انا نصرت أنا و يعني نحن نصرنا أيضا نحن تعبيع الاثنين يعني ما كان عندي ضمير متكلم للاثنين نحن نصرنا سواء قصدت الجمع أو قصدت الاثنين طيب أنا أبدأ خاطب هذا المتكلم المخاطب يقول أنت نصرت أنت نصرت كالخطاب الخطاب تفتح أو تكسر أو تضم نصرت هذا متكلم نصرت أنت نصرت أنت نصرتما نصرت نصرتما مذكر ومؤنث أنتما أيها المعلمان كتبتما أنتما ايتها المعلمتان كتبتما للمذكر والمؤنث نصرتم أنتم نصرتم أنتم نصرتن أنتم نصرتن طيب هذا في المخاطب في الغائب مجهول هو نصر هو نصر هما نصرا هما نصره. لكن هذا للمذكر إذا كان للمؤنث هما فنصرتاها للي واحده نصرت فبتقول المثنى المؤنث نصرتاها واتى بالمذكر ثم اتى بالمؤنث بعد ذلك هو نصر هما نصرا هم نصروا هي نصرت هما للمؤنث نصرتا لاحظوا هما ضمير الغائب للمثنى المذكر والمؤنث مثل أنتما للمخاطب المذكر والمؤنث هما نصرتا هن نصرنا. هن نصرنا ففي الفعل المدارع. لو جمعتم اثنان مع خمسة مع ستة اصبح لدينا ثلاثة عشر وجهة نفس الشيء في المضارع المضارع انا انصر نحن ننصر هذا للمتكلم للمذكر والمؤنث وننصر للمثنى والجمع انا للمفرد المذكر والمؤنث المعلمه تقول انا والمعلم يقول انا الرجل يقول انا والمراه تقول انا ننصر نكتب نحن سواء سواء كان المتكلمون رجالا ام كانوا نساء منصروا. ثم بعد ذلك أنتي انت تنصروا. أنت تنصر انت تنصر انت تنصرين طبعا انتما تنصران لاحظ انتما تنصران طيب اذا قل انتما تنصران للمذكر للمؤنث ماذا نقول ايضا انتما تنصران لأنه ضمير مخاطب واحد انتما يا زيدان تنصران وانتما يا هندان تنصران فالصيغه واحده انتم تنصروا في جمع المذكر في طرف جمع المذكر السالم انتي تنصرين بالمفرد المخاطبه انتي تنصرين يا المؤنث المخاطبه انتن تنصرن نون النسوه اسناد الى نون النسوه الان في الغائب هو ينصر هما المسنى المذكر هما ينصران هم ينصرون هند هي تنصر الهندان تنصران اذن هون لاحظوا في الغائب في تأنيس وتذكير في تانيس وتذكير هما ينصران وهما تنصران رغم ان الضمير واحد هما ينصران وهما تنصران نعم المضارعه او ياء المضارعه حرف المضارعه اختلف بني عليها يبقى النسوه هو يعني هن ينصرن ومثله المبني للمجهول يعني بضم اوله وكسر ما قبل اخره في الماضي و أوله وفتح ما قبل اخره في المضارع مثل نصرت نصر نصروا ينصر ينصروا ينصران ينصرن وهكذا نعم ويتصرف الامر الى خمسه أنت أنصر أنت طيب الم... ل... ل... ل... هذا المذكر أنصر أنت المثنى انصرا مذكر آه... جمع المذكر أنصر طبعا لا أنصر فعل امر مبني على السكون أنصراء فعل الأمر مبني على حذف النول لانه من أفعال الخمسه لاتصال بالف الاثنين لأنه مضارعه من الأفعال الخمسة والألف ضامن متصل في محرف فاعل انصرو أيضا فعل مضارع اعف عن هذا فعل أمر وليس فعل مضارع ذا هذا الذهن الأدي تصرف الألف الخمسة انصر فعل أمر مبني على السكون انصر أنت انصرا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارع من الأفعال الخمسة والـ ضمير متصل في مخرف فعل انصرو فعل أمر مبني على حذف النون ايضا لان مضارع الافعال الخمسه وهو ضمير متصل في محرف فاعل هذا افعال خمسه طيب انت تخاطب الفتاه تقول انصري اذا في الياء المؤنثه المخاطب وهذا ايضا من الافعال الخمسه فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسه وله ضمير متصل في محرف فاعل اما انصرنا انصرنا ايتها النساء أنصرنا ايتها المؤمنات أنصرنا دين الله فالأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه ونون النسوه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اذن الان عطانا يعني ملخص ممتاز جدا لسناد الفعل الضمائر التي يسند إليها الفعل الماضي والضماء التي يسند إليها الفعل المضارع والضماء التي يسند إليها فعل الأمر هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم عَلَيْكُمْ الله وبركاته